sharh ya ahadith an-nabawiyyah na tukiwa bado tuko katika babu as-sidiq min kitabi riyadus salihin lilimam an-nawawi mlango huu huwa ukweli as-sidiq ulikotomea uanza takriban kama darasa mbili zilizopita na darasa ya kwanza walilahi alhamd walmina walfadl tuliweza kuzungumzia tamhidi na muqaddimah li kitab li bab al-sidq. Kwa hivyo tukazungumzia masuala mengi ambayo yanaingia katika muqaddimat ya kuhusuo kweli. Tukazungumzia taarif al-sidq, maana ya sidq fi lugha wa fi shar' kisha tukazungumzia kadhalik anwaa al-sidq aina za ukweli na tukasema li sidqi thalathat anwaa wa hiya اصدق مع الله وصدق مع الناس وصدق مع النفس بعديها hapa kadhalik tukaendelea mbele katika kuchambua muqaddimati au tamhid ya babas sidq tukazungumzia kadhalik ahwal al-sidq hali za ukweli na tukaona kwamba hali za ukweli kadhalik zinakuwa katika makam au maratib mbalimbali au katika ahwal balimbali kama tulivostaja katika darasin madha tukasema mathalan mukhraja sidqin wa mudkhala sidqin au mudkhala sidqin wa mukhraja sidqin wa lisana sidqin wa maq'adi sidqin wa qadama sidqin zote hizi ni ahwal as-sidq alati zikaraha alulama hasa hasa tulinukulu maneno ya al-Imam al-Allamah Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi في كتابه مدارج السالكين كذلك تكضممظيا مراتب او منازل الصدق يعني درجه الصدق صدق hayko katika daraja moja adna darajat as-sidq ay yuqal lil insan sadiq a'laha saduq wa a'la darajat as-sidq an yakuna al-insanu siddiq wa tutakaelezea katika darasa kadhalik iliyopita kwamba hii daraja au martaba inaitwa martabatu as-siddiqiyah وهي اعلى مراتب الصدق اعلى درجات ومنازل الصدق هي منزله تو الصديقيه tukaeleza nini maana yake min al-quran al-karim wa min sunnati al-mustafa alayhi salatu wa salam na ushahili wake katika babu sidqi ni hadithi ya kwanza katika riyadus salihin ambayo ni hadithi ibn masud رضي الله عنه المتفق عليه كيشa baada kumaliza maneno haya yaikhwa alafu tukarudi nyuma sasa kuzungumzia zile anwaa as-sidq tukataja nulu awwal min anwaa as-sidq huwa as-sidq ma'allah ni muislamu kuwa mweli na Allah subhanahu wa ta'ala hu niyo ukweli ambao unakuwa baina mwanadamu na Mola wake faqat لا يطلع على هذا الصدق الا هو الا الله سبحانه وتعالى tooka pia mifano katika qurani tukufu allah subhanahu wa ta'ala kaeleza katika aya mbalimbali falaw sadqa allah lakana khayran lahum minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahad allah alayhi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badaluhu tabdila hadha as-sidq ma'a allah na wakati ahadith الإمام <سؤال> النووي رحمه الله تعالى عليه أكاويك حديث يا نمره 57 في رياض الصالحين ني حديث inazungumzia juu ya ukweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحديث ينيوي ني حديث يا سهل ابن حنيف رضي الله عنه ambao imekuja khilaf juu ya kunya yake. الإمام النووي akataja zile aqwal tatu zote annahu imma Abu Thabit au Abu Sa'id au Abu Al-Walid. Zote hizi ni kuna ذا سهل ابن حنيف رضي الله عنه وأرضاه كذلك تكوون جزيكم بقول كنيا يجين أن من العلماء من ذكر وهو كنيته أنه كان يسمى أبا عبد الله المهم أي صحابي أنا نقول طوكم تومي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ماذا يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام من سأل الله تعالى الشهادة بصدق من سال الله تعالى الشهاده بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه من سال الله يولي امباي اتامومبا الله سبحانه وتعالى الشهاده شهاده تكوففنوليه katika درس leo pita malmorad بهذه الشهاده هي نيله شهاده ambayo ni اعلى مراتب الشهاده بسبب الشهاده كنا عينين بالشهاده التي تترتب عليها أحكاما أو أحكام أخروية وشهادة تترتب عليها أحكام دنيوية وهي شهادة إنه يزمزيو كتك حديثه نيل شهادة أنبعينا تكماننا يولي شهيد أن يكوفى في أرض المعركة يجاهد في سبيل الله لعلاي كلمة الله هي نيل شهادة لكتك حديثه يولي شهيد أنبعينا جولي كان كتك حديث fadl zake na manzila yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na umetajwa katika ayat mbalimbali wa manitu illaha wa rasula fa ulaika ma alldhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina wasiddiqin washuhada ha ulae huma shuhada wa likusudiwa katika hii hadith sasa mtume halei salatu wasalam katika kutubainishia moja katika aina za ukweli na nayo ni ukweli wa muislamu kuwa mkweli na Allah subhanahu ni kuwa muislamu aweza kufika daraja ya kuwa ni shahidi pindi atakapomomba Allah azza wa jalla shahada lakini umombe Allah subhanahu shahada bi sidq kwa ukweli ukimomba Allah subhanahu wa ta'ala shahada bi sidq mada yahsul asema mtume عليه الصلاه والسلام ballaghahu Allah manazila ash-shuhada Allah subhanahu wa ta'ala atamfikisha daraja ya wale shuhada وانما تعالى في فراشه لاننا نعلم ايها الاخوه ان الشهيد او ان شهداء اين يموتون يموتون في ارض المعركه يقتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون هاؤلاء هم الشهداء لكن الشهيد هو من ي... شهيد مغير تفاوت تفاوت في ماذا من ناحيه الحكم من ناحيه الموت انه يموت على فراش يموت على الفراش فايوه هي حديث يا اخوان تفهموا vizuri ni kwamba hadithi hii muislamu yoyote aweza kumomba Allah subhanahu wa ta'ala au siku atakapomomba Allah azza wa jalla shahada kwamba wa muomba Allah akupe shahada kwa ukweli kabisa min qalbik wa min nafsik sadigan ma Allah fa inna Allah tabarak wa ta'ala yuballighuka hadhihi almanzila Allah nakufikisha hii manzila hata ukafa juu ya kitanda chako كندا كما كالعاده كفاك pengine umelala asubuhi kuamka au umekufa labda na maradhi almuhim muta ala firashik lakini hukmuka inda allah annaka ma'a shuhadaa kayfa nilta hathihi almartaba hiya martaba umepata vipi umepata kwa duaa duaa yani su'al allah tabaaraka wa ta'ala bisidq na hi inaonesha umhimu wa mtu kuwa mkweli na allah subhanahu والكوي كوي كبيسا ان الله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي ان يكون المسلم مسلم افاقوا في درجه هي الكوي لله سبحانه كما لبو بينها في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من كتابه سوره الاحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ابو مسلم وقت ان امم الله سبحانه وتعالى احاديث kwa atabadilika atakuwa mtu mzuri lazima uwe mwkweli katika maneno hayo wako watu wengi ambao wanaweka ahadi kama hizi kumpa ahadi Allah subhanahu wa ta'ala banneu سوف يستقيم labda mtu katika alikuwa katika barabara mbaya alikuwa katika barabara ya inhiraf muwaj imebetata lam yakun min almusallin wa lam yakun min ataa'in wa lam yakun min asalihi da sa'ahada Allah subhanahu انه سوف يستقيم. على فكمه من يزعم ان الله سبحانه وتعالى احد، كوا ميمي nitakuwa sasa nitaanza kunyoka. Nitaanza kusimama katika barabara ya sawa, nitaanza kuswali, nitaanza kutekeleza zile wajibat na zile awamir na kukatazika na munkarat, fawahish al-umur wa wa wa wa dhunub wal atham. هذه المرتبه hi daraja ambayo muislamu anajiekea na Allah subhanahu wa ta'ala lazima awe mwkweli hasa Allah azza wa jalla anaangalia moyo wako maneno haya umeabeba ukweli yamebeba ukweli kiasi gani ndio maana pale nakuletea mitihani ili mitihani inayokuja inakuja tamhisan kuangalia nani aliyemkweli na nani aliyemrongo ndio Allah subhanahu wa ta'ala madha yaqulu fi bidayati surati alankabut alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanoon ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هسه هي الامتحانات اللي سنزكوها يا اخوان تمحيصا تمحيصا وتجليه لامر المؤمن هل هو صادق مع الله او كاذب مع الله صابو تونا وقت ونجين او وق بعض يا watu ambao سيسي ونادام ما تجيء حكم زاو wa mwana mtu anvaa kanzu na kufia mtu waingia msikitini yatoka mtu kimuona dhahiruhu asalah dhahiruhu ata'a dhahiruhu albirr lakini linapokuja mitihani linapozinapokuja fitan zinazoku zinapokuja ibtilaat na masaib za kusuka suka iman ya muislamu huna yatabayan mani sadiq waman alkaathib katika aya inayokuja mbele ya sura hii inasema fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin вели vede imtihani inakuja kupambanua nani mu'min na nani munafiq اذا هذه يا اخوان هذه الابتلاءات تاتي لتبين صدق الانسان مع الله تبارك وتعالى نوناونا wale alathatha alladhina khulifu waluwa imtihani kuangalia imani yao iko kiasi gani mpaka wakati walipokuwa katika ile uquba uquba tarbawiya uquba tarbawiya ni discipline ya tarbia ili otokamana na mtume alayhi salatu wasalam الذي tamathala fi alhajar tumelpotoa amri hawa watatu ambao hawakushiriki pamoja na mtume fi ghazwati tabuk hakuna ruhusa mtu kuzungumza nao fi almadina famakathu fi hadihi alhala 50 layla kama fi alhadith as sahih wakabaki katika hali hii siku 50 ma fi ahad atakallama ma hakuna naizungumza nao mpaka wawili katika wao wakaamua kubakia nyumbani wasitoke kabisa wakabaki ndani nyumbani na walikuwa ni watu wazima Morara ibn Rabia na Hilal ibn Umayyah walikuwa watu wazima wakabaki nyumbani ambaye alikuwa ni kijana shab katika wao Ka'b ibn Malik tulisoma hadithi yake siku za nyuma hapa itambo kidogo Ka'b ibn Malik fi riyad salihin alikuwa kijogo kijana shab akawa anatoka na kwenda msikitini anakoenda sokoni mpaka kukutana na watu akiwatolea salamu maafi haja rudi alayhi salam tamhiis liimani angaliwe imani yake iko sawa imesimama imara na mtume alayhi salatu wasalam wa maallaahi tabaaraka wa ta'aala mpaka alipoona mambo yamemzidi aina dhahak akaamua aende kwa mtoto ame yake abu qatada abu qatada ibn ammihi radiyallahu anhumah wa ardhahum jami'an akaenda asema fata sallalt aljidar alpofika nyumba ya abu qatada akapanda paraga juu ya ukuta kaingia ndani ya bustani ya Abu Qatada akishuka chini ya bustani akamkuta Abu Qatada amekaa asema Ka'b fa sallamtu alayhi asalamu alaykum Abu Qatada amwangalia hivi hivi yakuul والله ما رد عليا سلام والله ما رد عليا السلام والله سلام yangu hakuitikia amekuja kwa Abu Qatada ماذا يبحث يبحث عن ماذا مواساه ومكوج يافت مواساه يعني mtu ambaye atamliwaza madina nzima imemgeukea mafi aje takallama mafi aje yusallim alayh mafi aje yakallemu fi almadina kullha akauna sasa mtu wa mwisho alibakia ambaye atasimama naye ni jamaa yake damu yake mtu wake wa karibu wake abu qatajah lakin unduru asithq maallahi tabarak wa ta'ala kwanza upande wa Abu Katada Abu Katada upande wake radhiallahu anhu wa arda hakusema hapa nilipo nabii sallallahu alaihi wasallam hanioni wala masahaba pia hawanioni wasiwaakasema ndo Abu Katada angalia nimevunja amri ya mtume maafia hadhara yuko katika bustani peke yake yeye na mtoto ammi yake Kaab bin Malik lakini ma radde alaye salat iman sith ma Allah tbaraka sabo amri shatoka ya mtume alaihi wasallam hakuna ruhusa kuzungumza nao hawa watu watatu ka bin malik qala li abi qatada anshuduka allah ata'lamu anni uhibbu allah wa rasulahu anshuduka allah ni yunashidu allah tbaraka wa taala kama vile kumwambia allah kumwambia kwamba ata'lam anni uhibbu allah wa rasulahu ewe abi qatada wewe washuhudia na wajua kwa mimi nampenda allah subhanahu wa taala na mtume wake ابو قتاده سكت كمياء اكرهليها مره ثانيه انشودك الله تعلم اني احب الله ورسوله سكت اكرهليها مره ثالثه انشودك الله تعلم اني احب الله ورسوله وهنا يبكي يبكي كعب بن مالك رضي الله عنه على ظهره ابو قتاده مره ثالثه اضلموا انا مرهليها ليله صلي فاجاب الله ورسوله اعلم ما قال نعم ما قال لا. الله ورسوله اعلم ثم ذهب كما ondokea فبكى بكاءا مريرا كعب بن مالك رضي الله عنه اكرودي الى الى njia alokuja nayo akarudi nayo akaparaga ukuta akarudi فذهب الى بيته كwanza siku hiyo akasema na mimi pia hakuna haja tena kutoka maadamu nimetoka sasa balaa imekuwa namna hii mpaka mtoto hamu yangu la ghayr musta'id anukallimali انظروا nguvu ya imani fi sahabati rasulilah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walahum jami'an kamba kinyumbani kidogo baada ya masiku mara kapata mtu amemjia paka nyumbani kwake jamaa kaulizia nyumba ya kaab bin malik nyumba ya kaab bin malik mpaka akajulishwa jamaa mwenyewe anatoka sehemu ya ametumwa na mfalme wa hasan mfalme wa hasan amemtuma huyo askari wake akaja na barua Barua imeletua ime kwa Kaab bin Malik Akayulizi ya nyumba ya Kaab bin Malik Madina paka akawonesho Na watu wa mwonesho kwa vidole Wa mpeleka hivi kwa vidole Akuna naisemana, yuhila liyetumwa pia Alipotadio Kaab bin Malik pia watu Hawa nahaja kuzumza na yuhila liyetumwa Falama wasal Fi baiti Kaab bin Malik Akambisha Kaab bin Malik Akamambia hathihi risalatuk Min man ya mambia Min Maliki Ghassan Hii barua yatoka kwa mfalme wa Ghassan مالك غسان سكيزا فيزور الاخوان مالك غسان يكتب لمن يكتب لكعب بن مالك شاب صغير اكفغوا هذي بروهه يا سماء من مالك غسان الى كعب بن مالك يا سماء ان سطر واحد ان هو قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك سنتي واحد سي ستفيك يا اخبار anna sahibaka yakwamba huyu jamaa wako jamaa yako yani man an nabiy sallallahu alayhi wasallam qajafak amekupiga vita hazungumzi tena na wewe falhaq bina sasa njoo kwetu nuwasik sisi tutakuunga sisi tutakuwa na wewe njoo kwetu tutakupa cheo tutakupa madaraka tutakupa mamlaka tutakutukuza njoo kwetu malik hasan kafir yaktub li ka'bin malik كعب بن مالك كايسما الى باروا انغليني صدق مع الله تبارك وتعالى يقول قدك حال يا جفاء مدينه انزما توم عليه الصلاه والسلام مع جميع الصحابه لا يكلمونه نا خبر هذه شمفيك يا مالك غسان انغاليوا امتحان انغاليوا ايمان يا كعب بن مالك اذ لويسما هيفي كعب بن مالك بقى ثم قال رضي الله عنه انا اسمع قلت نيكسما هذه هي ايضا من البلاء وهي كذلك كتقبل fatayamamtu at-tanur tayammamtu at-tanur nikaelekea kwenye tanuri la moto fasajjarto nikaitia kwenye moto nikaichoma minal mu'minin arijal sadaku ma'ahadullah alayhi mimi na wewe labda leo mambo kama hayo ungesema ngoja nifali istikhara ngoja swali istikhara niangalie istikhara kafir you are say look yaqul ilhaq bina nwasik فلا يعلمن الله الذين صدقوا فهذا صدق مع الله تبارك وتعالى وثبت ثبتت اقدامه ناميغو yake kikita katika imani manwa فوق بلوا فوق بلوا بلو وهكذا يمتحن المسلم ايها الاخوه ivi ndivyo anavotingishwa muislamu katika maisha yake unaweza kuwa katika shida muislamu anaweza kuwa katika shida atafuta kazi yabhath amal huna yabhath amal huna yabhathu ma yajid كازا ناكوجه كيباتا ني كازي امبايو موذموه حرام او كلوه حرام مثلا كازي بنك بنك ربوي رب بنك ربوي مصرف ربوي يتعامل بالربا ليلا ونهارا محاربه لله ورسوله جهارا نهارا علنا يحاربون الله ورسوله حرب مع الله ورسوله في الليل والنهار قال لي بوطا كازي كوامبيو هيا بانا كازي هي وewe una شهاده زاكو هي هي نجو كازي رسول المسلمين هפה كما مثل كعب بن مالك بلاء فوق البلاء ويتائرون بالبلاء والفقراء والمسكين ان كوجا بلاءهين غير يا كوكو انز داخل حرام هل تثبت في الايمان هل تثبت مع الله تبارك وتعالى جهه تكيتنا الله سبحانه وتعالى اجيوا كما يي دي اللي يسما وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ujue kwamba yeye ndiye aliyasema wa fi sama'i risfukum mamat wa adun fawarbi sama'i wal ard innahu lahaqu mithla ma annakum tantiqun au utasema ngoja nswale istikhara ngoja niangalie lakini kwa sasa ngoja nishikilie kwa sababu hii hali vile ilivyo mambo si mazuri mtashikilia shikilia hapa najua ni haram lakini haina ubaya ninasikia mimi fatwa jamaa wengine wasema na maneno mengine mabatil kama haya almu'min yathbut ma aliman يثبت مع العقيده يثبت في الحلال يثبت مع السنه. كنا وين غني يبيعون العقيده وين غني ينوز عقيده لاجل بعض الدراهم لاجل عرض من الدنيا يبيع العقيده عقيده يوت ينوزو ينوزو عقيده يوت مال اكعب المالك اللي بوليتوه امتحاني وكووز عقيده انا يننوع عقيدهني مالك غسان مالك وين انا اللي كوانديكيا كنا رئيسي غاني مكوانديكيا بروا كنا رئيسي اللي كوانديكيا بروا بعد لكن كعب بن مالك انطى باروعه من الملك مالك نفسه سي وزير ولا سي كارني ولا سي سكرتير ولا وزير مالك نفسه مالك غسان من مالك غسان طقاقواك الى كعب بن مالك قال لي ازيت وباروعه لكن قلبه ما تحرك بل الونه ع충و سنه كعب بن مالك اكسمه في كتابه نفسه ايتمعو بيا كافر كافر انكوها تماما انا ميم ikamtia huzni hali ya juu sana si jambo la kufurahika si jambo la kufurahika hata achukue ile barua atoke nao aoneshe jamaa jamaa mali gasani anaandikia barua bwana mfalme mzima anaandikia barua ama aitie kwenye cv yake siku moja mimi ninaandikiwa na mali gasani eishad alichoma la mbali kabisa ni ghalat hada zeikh fi aldin اكوغطيع عقيدهك كعب الماليك وهكذا ينبغي ان يثبت المسلم حتى يكون صادقا مع الله اصدقوا مع الله كما قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه نمتومه عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث كتبيني شي حديث سهل بن حنيف قال صلى الله عليه واله وسلم من سال الله تعالى الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولهذا ايها الاخوان ايها الاخوه المباركين نويزا نفيكا درجه يا كون شهيد وانت على فراشك وانت على فراشك نعم يقول هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط تحتاج الى ماذا ان تكون صادقا مع الله نا هي فورمولا ukutumia hivi hivi kwa namna hii unaweza kuona kwamba ile zile daraja zingine zote za taa unaweza kuzifikia ikiwa unataka daraja kufika daraja ya salah uwe mina salihin uwe ni sadiq ma allah allah takufikisha utakuwa mina salihin ukitaka kuwa katika watu wa khairi watu walio bora kule mbele watu wa mstari wa mbele wale waliopangwa na allah subhanahu wa taala zile daraja nne ladhina an'ama allah alayhim minan nabiyin minan nabiyin sisi hatuwezi kuipata hii ni daraja ambayo allah subhanahu wa taala ameiiweka mahsusus limani istafa min ibadi hiyo waachana nayo بعدها هؤلاء الصديقين والشهداء والصالحين درجه ثلاث هذه زوتي اي انسان اي مسلم يمكن ان يبلغ هذه المنازل كما قال العلماء شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره انا اسمع الراجح ان المسلم اي مسلم يمكن ان يبلغ هذه المنازل هذه المنازل sio za sahaba peke yao wala sio zile qurun al-ula peke yao ثلاثه قرون الذهبيه المفضله لا اي مسلم يمكنه ان يبلغ او يصل الى هذه المنازل فقط فقط تحتاج الى العزيمه وتحتاج الى صدق فلا يجب ان نكون صادقين مع الله وان نكون مخلصين مع الله وعزيمه العزيمه العزيمه هناك عزيمه يا مسلموا ايها الاخوه ندعو ان يبلغك المسلم كوا جو عزيمه نيله همم يا مسلم هيم ما yako lazima sazo teweka juu weka juu weka mbele usiiweke hima yako pamoja na watu ambao ni kusala watu wa vivu weka hima yako pamoja na wale watu walioko juu ikio unasikia kwamba siku moja kulikuwa na sahabi Uthman bin Affan radhiyallahu an qama fi laylah wahida yaqra'u alquran fi rak'ah quran nzima alisoma katika rak'ah moja Uthman bin Affan wa ghayru min as-salaf as-salih hadi hi himma azima aliya jiddan weweka azima yako karibu na hapo karibu na hapo na weweka pengine uweze kuifikia lakini weka karibu na hapo usijifananishe wala usiweke azima yako na watu ko sala ukasema fadhali mimi kuna watu wengine wasoma qur'ani ramadhani paka ramadhani si fadhali mimi nasoma peji moja eshe peji moja filio filquran alkarim azima ij'al alazima 'alia ta'a 'alia rawatib min min asuna min asunan wan nawafil وقراءه العلم وطلب العلم النافع وغير ذلك من الطاعات سازوت انكو منا السباقين الى الخير السباقي نوما عزيمه ndio ambayo inahesabiwa nayo Muislamu fi muadham ataat azima yako ndio inakuwa mbele hirs almuslim ndio inakuwa mbele kabla ya amal na hii ndio inampeleka Muislamu anakuwa fi manazili asabiqin alawalin wala anakuwa mbele kwa sababu ya azima na hii ndio azima waliokuwa nayo aslafa salih رضي الله تعالى عنهم اجمعين وارضاهم لكن ukianza kuiweka azima yako na ukweli wako ukashuka chini ukawa pamoja na watu kok sala watu ambao hawana hafd wala nasib maallaahi tabaarak wa ta'aala ukatoshika na safasif al-umur hadha al-insan la yablug manazil as-siddiqin an-naw' athani ayo al-ikhwa baada kukamilisha hii naw' ya kwanza tukasongea katika naw' athani naw' athani huwa sidq ma'a an-nas ukweli na watu ukweli na watu Ni pale Muislamu anapokuwa mkweli na wale watu anaoishi nao. Kama tulivyobainisha katika darasa la iliyopita kwamba Muislamu laa yaishi uhda. Kama kaala Ibn Khaldun, Ibn Khaldun katika mukaddima yake anasema mwanadamu hakuumbwa kwamba anaishi peke yake. Na hata hayawanati laa yaishuna wao wحدهm. Kwa hivyo mwanadamu kadhalika tabia yake nature ya mwanadamu ni kuwa laa budda an yaisha ma'anasa. Anaishi na watu. Sasa unaishi na watu vipi? ونعيشنا واطو مmoja katika sifa za taamul ma'anas an tataamala ma'an nas bi sidq wa amli wa amilian na watu kwa ukweli Imam Nawawi rahmataullahi ta'ala alayhi kwa ujuzi wake na hikma yake na uhodari wake kwa kuzipanga hizi hadithi akatuwekea hadithi hizi mbili za ukweli al asidq ma'an nas al hadith al awwal hadith abi khalid hakim ibn hizam radiyallahu anhu wa ardhah الذي كlingana na tarqimo ya riyadu salihin inakuwa ni hadithi nambari 59 hadithi nambari 59 fi riyadu salihin hadithi abi khalid hakim ibn hizam tulisoma katika darasa liliyopita qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana barika lahum ma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama au katama wa kadhaba muhiqat barakata baihihima mutafaqun alayh halithi kadhalik tuli gusia kidogo wakati daarsa leo pita na kwa sasa hivi tutapita kwa haraka haraka kwa sababu ya wakati kwa hivyo tume hali salatu wasalam moja katika njia za taamul maanas ni kuamiliana na watu katika biashara na akataja mahsusus hadith mahsusus ya biashara limada kwa sababu mara nyingi waislamu wanafeli katika mlango wa ukweli katika biashara urongo mara nyingi unapita katika biashara. yumkin antajida insanan zahiruho aslah, zahiruho alkhair, zahiruho albirr, waweza kuona mtu ambaye dhahiri yake ni malameh alkhair, dhahi yusalli, yuzaki, yasum, ya'tamir, yuhuj, ya'mal alkhairat wa lillah alhamd. lakini ikija katika mlango wa tahamul ma'anas tijara, tijara, rasib zero. ليش؟ كذاب. اكبر كذاب في التجاره brongo mkubwa katika mambo ya biashara sasa paka wewe mwenyewe utastaajabu utajiuliza huyu jamaa dawa vipi zile swala zake mvipi lina ma yubali bi sadiq hajali mambo ya kweli katika biashara sasa mambo kama haya ni mambo ya hatari ambayo aliyatahadharisha mtume alayhi salatu wasalam katika ile hadithi ya mwanzo tuloisoma fi babe sadiq ambayo ni hadithi ya abdullah ibn masud wa inal kadhiba yaadi ila al fujur وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب هذا امر خطير امر خطير يا اخوان مسلم هاينديلي كسمه urongo isipokua mpaka inafika daraja Allah subhanahu wa ta'ala ana muandika kuwa ni kadhab inda Allah tabarak wa ta'ala فوهو ني ملango ambao waislamu wanafaa wajitahada wajitahadaliche nayo bab at-tijara bab al-bay' wash-shira ni afadhali niheri niangalao ni bora muislamu yarbah shay'an qalilan pata angalao ni faida ndogo waacha faida kubwa wachukue watu wengine lakini ile faida ndogo aliyo kuandikia Allah subhanahu wa ta'ala aliyoijalia ni kidogo lakini Allah subhanahu wa ta'ala madha yahsul fi baraka burika lahumma burik lahum fi bai'ihima lakini ukisema urongo fil muqabil utapata faida kweli utapata pesa za ziada lakini madha yahsul muhiqat باركه بيعه حمت بارك يا بيع انا اودوك دي باباله zinakuwa zile zile masaib zinaingia zile balaya mara unakuta bala hii mara unakuta bala hii mara unakuta bala hii bisabab alkadhib alkadhib fi tijara kwa hivyo nab ta wote wawili mtume alayhi salatu wasalam fi hadha alhadith yubayyin anna albay'an albay'an ikhwan albay'an huwa man alba'i' walmushtari ani uza na anayenunua wote wawili lazima wawe wa kweli fa in sadqa waseme ukweli wabayana na wabainisha kilichoko katika ile biashara yao tabarikiwa wa in katama na kuficha wakadhaba na kusema urongo haya mambo mawili tofauti kwa sababu wakati mwingine waweza ukasema ukweli lakini kuna kitu umeficha kuna kitu umeficha Masa leoumesema kweli kwamba ile ile bidhaa hii bidhaa chupa ya maji ya yuza uvasema mimi nimeununua hii shilingi 10 kwa sababu nataka kuuza shilingi 15 kumwambia yule mnunuzi faida yango ni shilingi 5 waweza kuwa ni mkweli waweza kuwa ni mkweli sadaq lakini hal bayant jeu umebayinisha ai amr akhar ndio mtume alayhi salatu wasallam amechanganya haya mambo mawili katika biashara kwa hivyo kuna siq kuna na bayan Bayan ni ubainishe kama kuna kitu ambacho Yule anainunua hakijui Mwambie Pengine haya maji wa yauza na maji ya kisima Maji ya kisima Ulikonda ukatua kwenye kisima Ukaitia kwenye chupa Ukaitia chuja, ukaitia, ukaitia filter Alafu katia kwenye chupa Na filter nyeo ina miaka kume Hata ujia isafisha Miaka kume meoza kapsa Hata ifa njitena kazi Ma bayanti Tatuhul fi hadha lhadith wala ma tatuhul Tatuhul ಮೋರಂಗ لكن ما جاء كيسما هيا ني فاست فاست جريد فاست كلاس غالي سنه شلنج 20 ما جاء كيسما تانغوليني كاو فاست كلاس ما جاء كيسما ما جاء كيسما كذب فساسو حو yabainisha lakini na hu kadhab tooka pamoja ikhwan hii ni yule baya mshteri nae kadhalik yanbaghi an yakuna saliqan wa mubayinan lazima nae pia awe mkweli na yabainisha mkweli na yabainisha limadha kwa sababu wakati mgina na kuja mshteri Asema ataka ardi Awa ataka kitu fulani Awa ataka kitu fulani Alafu yu asema urongo Asema hili jambo Tulipijia mfano hapa katika darsa iliopita Wale matha na mtu wamekonda kununuwa mbuzi pahala Asema hawa mbuza taka kopeleka kwa mayatima Kumbu mbuzi wa kwa nyumbani Mbuza mayatima Hili ya patebehi ya chini Na yule anayimuzia pengena kauna ni kweli Ah basi sawa kama mbuza mayatima Sisi kawahida tuawuza kwa raisi Kwa uza rangi Yule mwenye rangi ya metoha ofa Asema mtu yote ambaye anams Ana madrasa, mimi nata warang yangu 50% off Weo kaskia vila u kaja Mimi nata kamikebe 30 ya rang Nini? Napeleka mskitini Kumba nyumbani kwako Ante mushtari, lakin takthib Hada katharik yetkul fi hada, al-hadif Al-amru الثانi ya ikhwan Hapo ndiyo, tumi alayhi wa s-salamu na bainisha Nanyi munauna maninu haya ya ikhwan kwa macho yinu Wale wanaufani hurungu hurungu katika biyashara Wale wanauficha mambu ya biyashara Halfihi baraka, filbay, mafihi baraka wewe tengeza faida kubwa lakini maafi baraka faida hapa faida hapa faida hapa faida hapa ushaziweka zile faida mara siku ya pili hivi ah jamaa hao okay re ah mzee habari gani hebu tupe vile vitabu baraka maafi tamam ikhwano ghayr dalika min hadhi al-umur fatakhruj hadhi al-amwal takhruj hadhi al-amwal bisabab adami al-baraka fi hadhi al-amwal hadith ya pili ikhwano في باب الصدق ketika upande katika hii anwa athani as-sidq ma'an nas Imam Nawawi akataja hadithi ya pili ambayo ni hadithi ya Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radiyallahu anhu an Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radiyallahu anhu asema Imam Nawawi akafupisha ile hadithi asema fil hadith at-tabil fi qissati Heracle katika hadithindefu ndani ya qissa cha Heracle ambayo kaskakisahicho Heraclius alisema qal Heraclius alisema kumuliza Abu Sufyan Abu Sufyan huyu mpokezi wa hii hadithi yeye ndiye aliyohusika katika hii kisa akaulizwa na Heraclius na Heraclius namjua alikuwa ni Malik a Sham kule upande wa Sham a Rome huyu Malik ambaye alikuwa anaitwa Kaisar Kaisar ni title na Heraclius ni jina lake akamuuliza Abu Sufyan alimweka Abu Sufyan mbele na wale watu waliokuwa nao akawaasimamisha nyuma yake akaawaambia ikiwa Abu Sufyan anasema urongo mnipe ishara kwamba yeye asemwa urongo alhadith sahih fi sahih al-Bukhari wa Muslim kadhalikwa hivyo Abu Sufyan akasimamishwa mbele akaulizwa maswali mambo 10 na yule mfalme yule Kaisar ambaye ni Herakle akamuuliza masala fulani mambo yanahusu mtume عليه الصلاه والسلام nasakaambia ikiwa anasema urongo wale jamaa zake kule nyuma akawaambia nipeni ishara kwa yeye asemwa urongo Kwa hivu, mweja katika mambo ambayo Hirakil alimuliza Abu Sufyan Kumuhusu mtume alayhi salatu wa salam Akamuliza, akamambia Famaadha ya murukub Huyo mtume, Muhammad alayhi salatu wa salam Ambaye, munasema kwamba Metumuliza kwenu kuwa ni nabi Na nyiyi mwampijavita Huyo mtume Ame, amekuja kuamrishe ni nyiyi Amekuja na kitu gani Kwamba ndiyo chua lichuamrisho na Allah subhana wa ta'ala Kala Abu Sufyan Yakul, anasema wa'budu Allaha wahda wa la tushriku bihi shay'an wa atruku ma ya'budu aba'ukum jambo la kwanza hili ana sema ubudu Allaha wa la tushriku bihi shay'an mabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wa la tushriku bihi shay'an wala mushrikishe Allah azza wa jalla wakitu chotote wa atruku ma ya'budu aba'ukum na wacheni wanachoabudu baba zetu maneno haya Abu Sufyan aliongeza kusudi aleongeza kusudi Abu Sufyan ili apate kumpandisha hasira yule mfalme anatafuta fahili ambapo yule mfalme apate kukasirika ili amchukulie hatua mtume alayhi salatu wasalam lakini mfalme alikuwa ni sahib hikma sahib basira alikuwa na utulivu na alikuwa na elimu kadhalika elimu ya vitabu vya nyuma Kasa ilipuambio manino haya kwa sababu Abu Sofyan Alikuwa naweza kusema natuambia tumabudu Allah subhano wa ta'ala Haka ungeza haya manino mbao ni ya ukweli Haka ungeza yei kwamba ni ya urongo Aliasema kwamba ni ya ukweli Lakini makusudio yake kwa sababu ya kwamba anajua Manino haya ya nakonda kinyume na vila na vuitakidi huyu mfalme Haka muambia, anasema, wala tushiriku bihi shayyan Na yule mfalme anabudu, anasema, inna allaha thalithu thalatha Kasa anamtaka apinge kisha anamwambia watrukum ma yahbudu abaukum mtume huyo anatuambia wacheni maneno walayosema baba zenu inna wajadna abaana wacheni na maneno hayo na hayo hayo maneno ndio wanoyafuta wale wafalme yule hiraqil na watu wake wa nyuma sasa kiangalia hivi hiraqil anajua haya ni maneno ya kweli ehe mbele anasemaje anasema na anatwaamrisha ya amuruna bisalati wassidiqi walafafi wassilah صدق اليوم محل الشاهد ان ان توامرشا كسوالي نصدق ان تسمى هو قولي والعفاف نتوجي حفاضه العفاف من العفه عفه للمسلم كيجي حفاضهن حرام كلا ايرا يا حرام وكيجي حفاضنا مال يا حرام هذه عفه من مال الحرام وكيجي حفاضنا شهوه يا حرام هذه عفه من الحرام من الفرج الحرام او من الزنا فلهذه عفه هي وتن عفاف ان توامرشا توي كاتكا عفاف عفه Kathalika anatuamrisha katika sila Tuunganisha kizazi Haya mambu manine ambayo aliataja Abu Sufyan Pamoja na tauhid Nimambu aliuamrisha mtume alayhi salatu wa salam Amboyo wanazuni wanaita dalailu nubua Dalailu anubua Dalili za kuonesha utume wa mtume alayhi salatu wa salam Ajabu ni kwamba hirakul haku yapinga haya maneno Wala haku sema kabisa maneno haya ni urongo Au yalea liwetaka Abu Sofyan alidhani kuwa labda yule mfalme atakasirika Na kumpija vita mtume alayi salatu wa salam Akasikia maneno mingine tafauti Na akasikia maneno ya kumshangaza Abu Sofyan Kumambia kwamba hui ni mtume wa kweli Na haya liwakujanawe yote ni maneno ya kweli Na hizi dalail zote ambazo ni mekuliza ukazitaja Ni dalail za mtume Kwa hivyo ayu al-ekwa Mpaka hirakl ambaye ya likua ni kafiri Anamini kwamba hizi hi ni katika khisal al-Islam Katika dalail al-nubuwa Moja wapu ni al-sitk Na hii sitk ambayo Abu Sufyan al-itaja Mtume al-iwamrisha katika wakati wa jahilia Alpukuja -puku, al u-Islamu Mtume al-iwamrisha al-sitk Ambayo ni al-sitku مع الناas ukuweli na watu Killa aina ya mtu unayitangamana una nae Sibi ashara pekiyake Unatangamana na mtu fi ahlik Watu wako nyumbani Abuk, ummuk, waladuk ابناؤك في البيت الناس الذين تتعاملون معهم ازملائ في العمل ووات ولفاناءك الذين اسيت اسيت اسيت اسيت غريب سازو تفanyaو قلت لكن نا هي هي ile ndio jambo ambalo wislamu wanafaa washikamane nalo waliikhwa walikuze katika majumba tarbia alimania sahiha allati taqum ala hadhi athawabt taqum ala hadhi alqawaid ومنها قاعده الصدق. وقت امرشان لكن leo takuta katika nyumba baba kadhab alwalad kadhab unjui nani ambaye amshinda mwanzake leo kutafanywa mashindano nani atachukua kombe baina ya baba na mwana wote kila mmoja amdanganya mwanzake baba amdanganya mtoto mtoto amdanganya baba mama amdanganya mtoto mama amdanganya mume mume amdanganya kullu kadhib ma ma yasluh hadha anna hadha ma yasluh إذن لا بغد إخوان الناس أي الإنسان أن يكون صادقا مع أهله في البيت مع الأب مع الأم مع الإخوان نباني كي شبادك توقع نباني فالي نجي نوم بكذلك الجيران الأصدقاء ثم بقية الناس يوم من الأيام كنا سكمو جاء لكو جاء ماما مو جاء أنكو جاء نمتو توق كي أنا بربارو ما شاء الله عليه وكي مونا ظاهر يهكي ملامح طيبة ملامح فيها خير من هذا الشعب اتا مين بومونا يولي جانا ما شاء الله وجهه وجه طيب يله ماما mekuja naye akasema mimi nimekuja nina kidogo mushkili na huyu kijana tay bismillah ايش المشكله يولي ماما nasema huyu kibarbaro huyu kijana huyu barbaro mkubwa anasema ali kabla ya miaka minne nyuma alikuja kanifuta anasema atakwenda ku amemaliza form 4 ada kujiunga na chuo kikuu kusoma university kwa hivyo nikampatia pesa akaenda kusoma university ikawa kila taam anakuja kuchukua pesa na soma university na mama akusoma akawai kusoma kabisa sasa huwa anaamuuliza muuliza haya mashallah kijana wangu vipi inaendeleaje baada ya kumaliza kama miaka 4 akamuuliza vipi mambo ya naona wewe mbona ukoingia katika ile list ya wale wanaotaharajili akasema mimi karatasi yangu imechelewa bas hasa ndugu zake wakaanza kuifuatilia fatilia ile mambo walipokwenda kule mpaka anakosoma kule kwenye jamii kule anakosoma wakaenda wakaulizia damani mbona nyinyi huyu kijana mamdhulumu amemaliza na mkumtia jina lake katika list ya wale wanaotaharajia hawa watu wametaharajia huyu kitambo miaka 4 amjamweka listia jina lake katika wale wanaotaharajia haya aitwaaje huyu akaweka jina lake pale huyu aitwa fulani nikawekwa lika likapigwa lile jina katika ile system ile ya jamii ile Hali koonekana ile jina. Ah wale jamaa akamwambia hapana labda umekosea. Hebu chukua hii ID. Wakaweka ile copy ID pale, wakaweka jina lilipopatkana. Akamwambia hapana hizi mashine zenu labda hazifanyi kazi. Katafuto, katafuto, katafuto. Lilipopatkana siku nzima. Wakarudi nyumbani. Wakamwambia ile kijana sasa kuna mambo gani? Sisi tumekaa siku nzima pale jamiat kutafuta jina lako wewe hadi ko ile jina kule. kwa labda jamaa system zao mbovu. tena ya Kenya mwisho yule kijana ukweli. mama mimi kuingia moja. sanawati. wala Wala ಸಮಾಜ ಪೊಂಬಾ ಮಮಾ ಕೇಳ ಕೋರಿ ಮಂಭೀ ಮಾಿಕೋಕಿ ಕೂಸ್ ಅರಸ ಮಾ ದಾ ವಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಲ್ ಅಯೋ ಮಮಾ ಕೆಲಸ ಇೋಂಗೇ ಕಿಡೀ ಮನೆ ನೋರಿ ಸಾಯಿ ಮನೆ ನೋನ ಕೋರಿ Kwa wazee pesa zote zile za jamii ya miaka yote zile. Anasema alikuwa ankitokoa zile pesa nikifanya biashara. Kenda biashara, nenda wapi Nairobi, nenda wapi nafanya biashara zangu. Na huko naombaa jamaa kwamba yasoma jamii. Kisha huachukua karatasi za wenzake kat katikati ya tamu, anabadilisha majina. Aweka jina lake alafu aje kumuonyesha mamake. Kwa kwa mamake ya kusoma na ndugu zake. Wakiona wanaona kweli huyu jamaa, kumbe si si karatasi zake. Si karatasi zake. We mama akashangaa sana alistaajabu akasema kwa nini mwanangu miaka 4 akawa ananidanganya hana ukweli na mambo kama haya mnaona vile unavyomfanyia mzazi inakuwa ni jambo la kutia uchungu jambo linatia uchungu sana kama usia kampa nasaha yule kijana kwamba fanye bidii ta, tafute radhi za yule mama amri amridishe amliwaze ampumbaze roho yake kwa sababu lawa ataondoka duniani katika hali hili akiwa na uchungu na akiwa na ghadhabu na hasira atakuwa katika hali ya hatari yule kijana kwa lazima atafute njia amridhishe na yule mama akao yuko tayari kumsumsamea asema mimi niko tayari kumsumsamea sharti ni kwamba sasa arudi asome jamiia kweli akawa yule kijana yuko tayari kuingia kweli jamiia kusoma kwa hivyo mambo kama haya ekhwan ni muhimu watu washikamane nayo katika mambo ya ukweli Allah subhanahu wa ta'ala tujalie mna sadiki lakini almuhim ekhwan tuikuze hi hi sifa mi, fi auladina mundu sigharihim kwanza udogo wa udogo ni kwao wajua shida ayu alikhwat fi tarbia mara nyingi sana nahnu natasahal fi tarbia fi fi fi sighar tuna hawa watoto ambao ni wadogo ma nyumbani tunawachukulia kwa usahali unakuta mama au mzazi wakati mwingine humdanganya mtoto wake mdogo kwa jambo ambalo aliona kama ni la kawaida waja hadha fi ahadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam Iko siku moja mama moja Mbeli ya mtume alayi salatu wa salam Alimuita mtoto Hakamambia njoo ni kupe kitu fulani Mtume alayi salatu wa salam Hakamulizo yule mama Jee ni kweli Ulikuwa na kitu ambacho Ulikuwa takakumpa Kalat naam Hakasema ndiyo Hakamambia Lau la annak Lau kama unge likua Huna kitu chakumpa yule mtoto Lakunti mina likathibin Ungekua miongoni mawatu warongo Kali ya mtoto mdogo Mtoto mdogo yuleko لكن لا ينبغي ان نكذب على هؤلاء الاولاد لماذا لانهم يتعلمون هذا الكذب وهو نجفنديشه urongo hu mara nyingi kutoka kwa wazazi wao mara nyingi kwa hivyo sifatu al kadhib sifatu sidq yabda min al abawain wale baba wazazi wawili ukishikamana na ukweli watu nyumbani ukishikamana na ukweli watu wazima ukisimama na ukweli wale wadugo na wao nyumbani kadhalik wanakuwa kwa ile sifa ya ya kujua umuhimu wa ukweli na mtoto anaposema urongo Baba anachukua hatua kali hatua kali na hatua nzito ili kumuonyesha kuwa tabia hii ni tabia mbaya na kumuonyesha tabia hii ni tabia ya hatari haifai kwa naye Mwisho ayu wa ikhwa nao uthalth kumalizia huwa sidq ma'an-nafs ni sidq ya mtu kuwa ni mwkweli pamoja na nafsi yake Hii inakuja katika hadith ambayo anawi rahmatullahi taala عليه ameitaja katika hadithi namba 55 حديثي نمره 55 انا اسمع النووي رحمه الله تعالى عليه وان عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وان الصدقه توامنا وان الكذبه ربا امام نووي لكنه يمي انديكا والكذبا ربا بلا يقو انديكا وان الكذبا ربا لكن في الترمذي وان الكذبا ربا ثم قال رحمه الله تعالى عليه رواه الترمذي حديث حسن صحيح حديث في تجليس ان شاء الله بعد بعد الاذان حديث هي 55 ايها الاخوه في كتاب رياض الصالحين انزغمزيه بخصوص الصدق مع النفس نفس المسلم هي ني بينك ووي ونا نفسكك hakuna watu katika masuala haya wewe na nafsi yako anabii sallallahu alaihi wasallam yakuul daama yaribuka ila mala yaribuk wachana na yale uliona shaka nayo wachana na yale uliona wasiwasi nayo ila mala yaribuk shikilia au fuata yale mambo ambayo ndani yake huna shaka ndani yake una yaqeen una ukweli ndani yake una thabat na yaqeen ndani yake, dan yake. thumma qala wa inna sidqatan manina kwa sababu ukweli unapelekea katika utulivu ukweli kawaida unampelekea muislamu kuwa na utulivu katika moyo wa innal kadhiba riba na urongo unampelekea muislamu katika moyo wake kuwa na shaka unakuwa na shaka saa zote huna raha huna utulivu saa zote una wasiwasi wasi. as, na asidq kinyume chake unafanya moyo wako na kuwa katika utulivu إذا معنا هذا الحديث أيها الإخوة المقصود والمراد من هذا الحديث أن يكون الإنسان أولا صادقا مع نفسه فإذا كان صادقا مع نفسه فإنه يدع أو يترك أو يدفع الريبة هنا وكاننا ريبة من يؤتي أن يقول أنه ينقبل لكيها كتك شاكا ينقبل لكيها كتك وسواس هنا يجب أن يكون هناك لأن اليومان معظم أو كثير من العلماء جعلوا هذا الحديث عنوان الو... الورع حديثي ونزووني وengi sana ya alikhwa alhafidh ibn hajar alaskalani ibn qayyim aljawziya alimam azhabi na wengineo wengi katika unazooni ulama alhadith wa ulama alfiqh wanazooni wengi wameiweka hadithi hi ni anwani kichwa cha wara wara ni ucha mungu wara ني الى الى ليله خوف الييق بينك و نفسك في كتقاتزك و ياله منجي الذي الله سبحانه وتعالى اما يكاتزها هي ييتوا ورع الورع الحقيقي الورع الصادق الورع الصادق لماذا نقول الورع صادق كسواب الورع على ثلاثه اقسام بعدين تجيء كويلا و واحد من تلك اقسام الورع كنا ورع واحد ينيتوا ورع فاسد واتانا ناي وي بعدين تحتاج alwara alssadiq ndio hili kusudi tuna mtume alihi wasallam kwa hivyo hii ni kama formula kama kaida mtume anatukea wazi jambo lolote ambalo linapelekea moyo wako unakuwa na wasiwasi halal wala haram يجوز wala ma يجوز sasa unapoingia katika riba katika mambo kama haya ile riba ile mtume riba yani ra ya ba ta marbuta si riba ya ya bunuk la riba مع تام مربوطه قريبه يعني شك اي ليش شك كان دي ينبهلكه موي قوه ونواسواسي المخرج من ذلك چنننا هذا هو المخرج چنننايا منن هذه النبي صلى الله عليه وسلم بيننا هذا الكلام في حديث اخر بما هو اوسع من هذا متى ما يبانش حديثي هي او منن هذه في حديثين نجين قصوره نيغيله ambayo ni pana zaidi kuliko hii hadith nu'man bin thabit nu'man afwan un nu'man bin bashir fi hadith nu'man bin bashir wa huwa fi sahih anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat wa fi lafdin wa baynahuma umurun mushabbahat lafdhu al-bukhari la ya'lamuhunna kathirun min al-nas faman ittaqa shubuhat faqad istabra al-dinihi wa 'irdhihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى الغنم حول الحما يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حما الا وان حم الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب هذا هو حديث الريبه حديث الورع هذا هو الورع المخرج من ذلك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من تاقى الشبهات ورع فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام دي هي ساس من وقع في الريبه كانك وقعت في الحرام ساس كنا مambo mengi ambayo mtume عليه الصلاه والسلام هي ambayo ameizungumzia katika hadith al-Hasan bin Ali bin Abi Talib عند الترمذي هي حديث ينزغومزيا مساله يا مشتبهات مشتبهات ni jambo ambalo limeingia katikati ya halali na haram je ni halali au ni haram liana la waje min alhalal wa lahu wajh min alharam ukiangalia upande mmoja ni halali ukiangalia upande wa pili ni haram au imechanganyika baina ya halal na haram mal makhraj al makhraj kama qala al mustafa sallallahu alayhi wa sallam da chana uko pahali wa fanya kazi anta murtab murtab fi hadha al amal متردد هذا العمل انا اعمل فيه حلال ولا ما هو حلال ها لان التعامل في هذا العمل طبيعه العمل طبيعه العمل يmechanganyika kuna kazi zingine za halali pale zinafanywa zingine za haramu mambo ambayo yafaa mambo ambayo hayafai pale pale katika ile kazi mfano askari gongo katika benki ya riba askari security katika benki ya riba toba hadha هذا الحارس هذا هل هو يتعامل مع الريبه ما يتعامل مع هو حارس في في الباب ما يتعامل مع الريبه هذا ريبه هذه ريب هذا من الامور المشتبهات فما المخرج دعم دعم ياريبك سواق السائق في بنك ربوي يي ما يتعامل مع الريبه هاي حساب ربا ولا حي جوي حساب زاربا ولا حي جوي زا اكاونت زاربا هو سائق يي كزيك اتشكو الوالي وفني كازي ويوpeleka huku wapeleka huku wapeleka hoteli waregeshe namna hii tamam ma hukm al amal ka sa'iq fi bank rabawi al jawab yaquluna al ulama fi sabil al wara fi sabil al wara an yattaqi al muslim mithl al amal fi mithl hadhihi al amaki hada ala sabil al wara asa ukiingie kule ndani pengine kuna tunatafsil nyingine wana zuoni ندف كوبا زايد كلل هو لكن جوابا مقط قطعا ان الورع ان تجتنب هذه الامور لماذا لان فيه صوره من الحلال وفيه صوره من الحرام لكن اغلبه ايش اغلبه حرام هذه من الامور المشبهات او المستبيهات نمت عليه الصلاه والسلام امبينشا كمثال اصل الحديث هي ينيو يتطى مثال وما مبهي ني مشبهات حديثي هي قصه qissa chenyei kimetajwa katika jami'i tirmidhi imamu nawwi ameikata hii hadithi katika riwada salihii lakini ukirudi katika jami'i tirmidhi kuna qissa cha hadithi hii na qissa chenyei ni kwa alhasan bin ali hafid an nabii sallallahu alayhi wasallam sift si hafid sift an nabii sallallahu alayhi wasallam sift ni mjukuu wa mtu kwa mtoto wake wa kike anaitwa sift hafid ni mjukuu wa mtu kwa mtoto wake wa kiume kwa mzamo mtoto wa kiume sasa yule mtu wa kiume akazaa mtoto wa kiume yule yaitwa hafidh kwa mtoto wake wa kiume na mjukuu wake kwa mtoto wa kike kwa lugha ya kiarabu aitwa sibt اذا الحسن والحسين سيبا النبي صلى الله عليه وسلم sio hafida an-nabiy alayhi salatu wasalam hasa huyo al-Hasan sibt an-nabiy ar-Rasul alayhi salatu wasalam fi yawm min al-ayyam pala nyumbani kwa mtume akaokota tende akawa ilaiki faraahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yamdh ana <mum> mtume akamuona yatafuna tende alhasan bin ali mkubwa wake hasan ndugu yake hasan akamuona nyumbani wala tende na ile tende mtume alimuona amechukua katika katika kikapu cha tende ambazo zimeletwa za sadaqa fi baiti an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na mtume yuko pale mada mada faal يقول الحسن فانتزعه Juma alayhi salatu wasalam akaitoa ile tende mdomoni kwa mdomo wa al-Hasan ilikuwa mdomoni ndani fanzaahu mtume alayhi salatu wasalam akaitoa ile tende fanzaaha ikiwa ni tamra moja bila uabiha pamoja na mat yake yote akaitoa min fami al-Hasan radiyallahu anhu arba faalqaaha kisha akaiweka kulikuwa na bwana mmoja pale akiona hii yili jambalilo lfanya mtume alayhi salatu wasalam akamwambia mtume sallallahu alayhi wasalam ma alayhi min tamra tende moja haina neno tende moja hii ya rasulullah moja tu amechukua haina neno mtume alayhi salatu wasalama kamwambia kama fi sahihi fi jami'i at-tirmidhi wa huwa bi isnad hasan au bi isnad sahih qala alayhi salatu wasalam لا تحل لنا الصدقه صدقه كويت sisi halali baada ya kusema maneno haya ndipo akasema mtume alihi salatu wasalam akasema daama yaribuka ila mala yaribuka inna as-sadaqata manina wa inna al-kadhiba riba hivyo hii kisa hiki kisa ikwan kinabainisha mojawapo yale mambo ambayo muislamu anafaa afanye ambayo ni wara wara ni kuwa unajiweka mbali na mambo yote ya shubuhati مambo yote ya mushabahat ambayo yanaingia katikati yana kupelekea je hadha halal au hadha haram ibtajit an hadi al umur kama bayan nabiy sallallahu alayhi wasallam mfano mwingine ameibainisha mtume katika hadith fi sahih al bukhari imam al bukhari ayyuhan fi sahihihi ana mlango mzima mlango mzima au uita bab tafsir bab ma jaa fi tafsir al mushabbahat akataja baadhi ya ahadith kuonesha mifano ya mushabbahat wa huwa babun adhim ayyuhan الذي يريد ان يطلع على امثله من هذه المشبهات فليرجع الى صحيح البخاري تحت هذا الباب كني ام لنقول نوبه مثلا موجه او ميلي كهركهه تمز والصلاه تقريبا سنقربيها ساعه 2 دقيقه 10 تنصلي او 2 وربع تقريبا فالنبي صلى الله عليه وسلم سكوما اليميه صحابه صحابه جنبك انيتو عقبه ابن الحارث جاءه هذا الصحابي هو صحابي أم أم وقت حديث سوداء. موسي. يولي موسي اللي كان ameoa ameoa karibuni baada an tazawaj radiyallahu anhu arda pale pale baada lilelta azfaf akamjia mwanamke ambaye ametajwa katika ile hadith jaat imra'a sauda akamjia mwanamke mweusi yule bibi mweusi alipokuja akamjia akaulizia yuwape ukba yuwape hukma mpaka akaonesha falipooneshwa ukba ibn al harith akamwambia ukba ibn al harith bebe mimi ni kunyonyesha pamoja na huyo mke uliyemoa leo nyonyesha yinyote wabili habib bin harith akimwangalia yule mwanamke hamjui wala hamkumbuki akaulizia ulizia pale watu wake jamaa wakasema sisi huyu bibi hatumjui akaulizia watu wa mkewe kule kwa watu wa kabila la atamimi aliooa wale jamaa kadhalika wakasema sisi hatumjui كبيره عقبه اكايليكوا كمطوم عليه الصلاه والسلام قام امبيه يا رسول الله اني تزوجت امراه من من مؤه منامكه كيشا جاءتني امراه سوداء زعمت معناها اللغه اللي تواميه عقبه زعمت او تزعم انا داي انا داي يا اني متونونيشا ميمي نا يله بيبي نلي مؤ في صحيح البخاري قال النبي صل... قال قال عقبه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم طومك اكيكا او تبسم ثم قال كيف وقد قيل وتفاجئ ساس عقبه ان اشسمه اشسمه انما قبا omennyonnyash wawa na yule mkeo فاصبح النكاح ماذا ها ينبئك ها ايش في فيه شبه اذا ما حكمه حكمه فاسد نعم يكون نكاح فاسد فلي قال كبطلك Huu ni mfanu wa shubha Mfanu wa shubha kama hii eh kwan Mtu lewa kija kioa Katika hawa mashallah mamba na urusi wanawawa leo Na mashallah arusi mekwa nyingi Allah wabariki inshallah Atusemi tuatuombi kwamba itokee La mathala lao kija itokea maneno kama hai Haji bibi moja aseme Jamani wewe na yule u bibi yako mimi ni wanyonyesha Musi yukumambia kwa hinda sako asidi wewe Haa ah, akuna mamba kama hai Hukmu yake kala nabiyo sallallahu wa sallam Kaifa wakatiki Pale pale, pale ndoa inakatika pale pale ndo haina nyakatika liana alqaul qaulha qaul inakuwa ni kauli ya yule bibi hana haja wala haambiwi lete mashahidi haambiwi halete shahidi leta shahidi akonane kwamba yeye mtunyonyesha ah ah annabii sallallahu alaihi wasallam ma talabaha bima za ma talabaha bishahada aliposema madam imesemwa imesimama shubha na madam imesimama shubha da'ma yaribuka ila mala yarib fa hadha huwa sidq ma'a an-nafs naiko mifano mingine ameitaja imamu al-bukhari وقت هروسه ساسيب كحتجه نفهمشكم كما كذلك بعد العشاء هبا كني عقد نكاح نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته